قد يكون منها صور مخرجة لكن ليست هي الأصل الأصل في هذه الأمور أنها ليست مخرجة من الملة وهذا ما عليه سلف الأمة بل أكثر السلف يضربون هذه الأمور أمثلة على أنه ليس كل كفر مخرج من الملة الصحابة والتابعون وأمة السلف ثم الأمة الذين كتبوا وصنفوا في العقائد من بعد كلهم عندما يتناولون هذه المسألة يقررون أنه من الكفر ما لا يخرج من الملة وهو بمثابة الكبائر أو عظائم الذنوب ثم يضربون أمثلة عليها بأهل النصوص نصوص ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم وهي كثيرة جدا كثيرة جدا كثير مما وصفها القرآن بأنه كفر أو وصفها النبي صلى الله عليه وسلم بأنه كفر من أعمال المسلمين انتبهوا من أعمال أهل القبلة أكثره ليس من الكفر المخرج من منه أغلب ما ورد في القرآن الكريم وما ورد على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى سنة الصحابة التابعين من إطلاق الكفر على أهل القبلة في تصرفاتهم وأفعالهم في تصرفاتهم وأفعالهم وأقوالهم أغلبه مما لا يخرج من المله وأغلب الكفر الذي وصف الله به المشركين والمنافقين واليهود والنصارى هو مما يعني الكفر المخرج من الله قاعدة عكس في الكفراء الخلاص نعم وقال صلى الله عليه وسلم سباب المسلم خسوق وقتاله كفر متفق عليه من حديث ابن مسعود رضي الله عنه واضح الحديث أنه اعتبر القتال المسلم كفر ولا شك أنه كفر غير مخنجم الملة لأن الله عز وجل وصف المقتتلين بالأخوة فيما في كتابه نعم وقال صلى الله عليه وسلم لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض وقال وإذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما متفق عليهما من حديث ابن عمر طبعا هذا الحديث بالذات ظاهره مع أنه قد تأتي ذي صور تعني الكفر المخدم من الله لكن هذا قليل ظاهر الحديث أن من قال لأخيه يعني لأخي المسلم الذي من أهل القبلة يا كافر فقد باء بها أحدهما بمعنى أنه حينما أطلق عليه الكفر وهو لا يستحقه رجع الكفر إلى القائد لكن هل قائل خرج من الملة ما رأيكم طبعا لا لأنه سماهم أخوة من قال لأخيه فلا يزنون في أخوة الإيمان فإذا حتى القائل الذي ارتكب عثما في التكثير حينما كفر أخاه لا يرتد عليه الكفر المخجم من الملة إلا في بعض الحالات والله أعلم فيما لو اعتقد أن أخاه خارج من الملة فقد يرتدي إليه نفس الحكم وقد لا يرتد أيضا لبسه تحتاج إلى تحقيق تحتاج إلى تحقق وتحتاج إلى بحث نعم لكنها علي حال من ألفاظ الوعيد وألفاظ الوعيد لا تجر على ظاهرها لأنها ت... لا بد أن تقيد بالنصوص الأخرى بالنصوص الأخرى وبقواعد الشرع بالضرورة ولو أخذنا هذه النصوص على ظاهرها خرج كثير من المسلمين من الإسلام ما هو المجرد الحكم بل حتى في مسألة ما يترتب على ذلك في الزواج والطلاق والمواريث والصلاة الأخيرة لو أن وهذا هذا الذي جعل المكفرة يسمون خوارج ويخرجون عن السنة الجماعة هو أنهم حينما حكموا بمثل هذه النصوص بالكفر المخرج من الله أخرجوا أكثر المسلمين وما بقي غيرهم فمن هنا وقعوا في الفرقة وقعوا في مذهب الخوارج نعم. وقال صلى الله عليه وسلم أربع من كن فيه كان منافقا خالصا ومن كانت فيه خصلة منهن كان فيه خصلة من النفاق حتى يدعها إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر متفق عليه من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وقال صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق السارك حين يسرق وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن والتوبة معروضة بعد وقال صلى هذا الحديث لا بد أن أيضا يرد الحديث الآخر حديث بذر في نفي في إثبات الإيمان للزاني والسابق هي قول النبي صلى الله عليه وسلم وإن زنى وإن هذا الشيء الأخر هو الحديث السابق وحديث النفاق فيه دلالة واضحة أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم النفاق إلى نوعين إلى نفاق خالص وهذا أمر غيبي لا يعلمه لله عز وجل وإلى نفاق جزئي يعني خصل من خصال النفاق والكفر كالنفاق الإنسان قد يقال بأنه كافرًا خالصًا وهذا الكافر الخالصًا المعلوم وقد يقال؟ ان فيه خصلة من الكفر ومع ذلك لا يكفر كفر مخرج من المله في خصلة من الكفر خصلة من فصال الكفراء وأكثر ما ورد الوعيد بالكفر كما ذكرت لكم سابقًا أكثر ما وارد الوعيد بالكفر على أهل القبلة هو أنهم يقعون في خصال الكفر في بعض أقوالهم وأفعالهم لكن لا يكفرون كفرا خالصا مخرجا من المعينة نعم وقال صلى الله عليه وسلم بين المسلم وبين الكفر ترك الصلاة رواه مسلم عن جابر رضي الله عنه وقال صلى الله عليه وسلم من أتى كاهنا فصدقه أو أتى امرأة في دقرها فقد كفر بما أنزل على محمد وقال صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد كفر رواه الحاكم بهذا اللقظ وقال صلى الله عليه وسلم ثنتان في أمتي أما كفر الطعن في النسب والنياحة على الميت ونظائر ذلك كثيرا والجواب أن اهل السنة متفقون كلهم على أن مرتكب الكبيره لا يكفر كفرا ينقل عن المله طبعا مما, مما نفهمه من هذا الـ هذا, الـ هذا الـ هذه الخلاصه بل مما هو معلوم ويجب ان يعلم أن كل النصوص التي اوردها المؤلف قبل ذلك عدها من كبائر الذنوب التي لا تخرج من المله على انها من كبائر الذنوب والذلك نجد أن مشكلة الخوارج حينما كفروا بالذنور حينما قالوا أن مرتكب الكبير كافر بناء على النصوص السابقة بناء على اشتباه الأمر عنده في النصوص السابقة ظنوا أن الكفر الذي أطلق في القرآن أو أطلقه النبي صلى الله عليه وسلم في مثل الآيات الحديث السابقة ان تعني الكفر المخرج من الملة لأنه مرض النصوص بعضها لبعض ولفقه معنى معاني الكفر وإطلاقاتها في الشرع ذلك أن الكفر في الشرع أطلق على إطلاقاته وأن ذلك معلوم بالضرورة ولماذا نقول معلوم بالضرورة لأنه حدثت هذه النمور في النبي صلى الله عليه وسلم المور التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم وقال بأنها كفر حدثت في وقته أليس كذلك حدث منها أشياء كثيرة في وقته أليس كذلك صورين جيدا هل كفر النبي صلى الله عليه وسلم من فعلها اخرجه من الله قال بردته فللعكس لما رأى من يلعنه كشارب الخمر او نحو ذلك شهد له بالإيمان ثم انه ايضا أي النبي صلى الله عليه وسلم لابد ان يكون تعلم الصحابة نحو ذلك فلذلك لما كثرت نظاهر هذه الأفعال في عهد الخلفاء الراشدين ومن بعدهم من الصحابة لأن القرن الأول كله فيه مجموعة من الصحابة عاشوا إلى نهاية القرن الأول حدثت في عهدهم هذه الأمور كثيرا ومع ذلك ما كفروا بل الأكس ثم أن الخوارج ظهروا في عهد الصحابة كفروا بهذه النصوص فخالفهم السلف خالفهم الصحابة وقاتلوهم على ذلك قاتلوهم على ذلك إذن المسألة واضحة وأنا أعجب من تلبيس بعض الناس على بعض طلاب العين في هذا المسائل أعجب لأني رأيت العجب فعلا من بعض الذين يجون يناقشونه ويسألون في بعض المسائل تجد يقول يقول أحد الناس كذا ويورد الحديث ما جوابي على الحديث سبحان الله أنت وين أنت كيف ما جوابي يعني كان الحديث ثو ينزل ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم أو قاله النبي صلى الله عليه وسلم في وقته ثم على الصحابة ثم التابعون ما لهم موقف من مثل هذا النص؟ أما عرفت أن هذه القضية هي القضية الكبرى بين الخوارج وبين أهل السنة ينسى لأنه قد لا يقرأ أو لأنه لقلة تمعونه لهذه الأمور تضيئتيه من صغار المتحدلقين فيوقع الإشكال على ذهنه أقول لا ينبغي الطلاب العلم أن تتمشي عليهم هذه الأمور فينبغي أن يؤسسوا علمهم على أصول خاصة في ناته هذه القضايا الخطيرة والتي بدأت تثار الآن أصبحت من الأمور التي تشكل خطراً على عقائد أهل السنة والجماعة وعلى مناهجهم وعلى أبنائهم فيجب للناس على الناس أن يتبصروا في مثل هذه الأمور نعم. والجواب أن أهل السنة متفقون كلهم على أن مرتكب الكبيرة لا يكفر كفرا ينقل عن الملة بالكلية كما قالت الخوارج إذ لو كفر كفرا ينقل عن الملة لكان مرتدا يقتل على كل حال ولا يقبل عفو ولي القصاص ولا تجري الحدود في الزنا والسرقة وشرب الخمر وهذا القول معلوم بطلانه وفساده بالضرورة من دين الإسلام ومتفكون على أنه لا يخرج من الإيمان والإسلام ولا يدخل في الكفر ولا يستحق الخلود في النار مع الكافرين كما قالت المعتزلة فإن قولهم باطل أيضا إذ جعل الله مرتكب الكبيرة من المؤمنين قال تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى إلى أن قال فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف فلم يخرج القاتل من الذين آمنوا وجعله أخا لولي القصاص والمراد أخوة, والمراد أخوة الدين بلا ريب وقال تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما إلى أن قال إنما المؤمنون إخوتهم فاصلحوا بين أخويكم ونصوص الكتاب والسنة والإجماع تدل على أن الزاني والسارف والقالف لا يقتل بل يقام عليه الحد فذل على أنه ليس بمرتد وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من كانت عنده لأخيه مظلمة من عرض أو شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون درهم ولا دينار إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فطرحت عليه ثم ألقي في النار أخرجاه في الصحيحين فثبت أن الظالم يكون له حسنات يستوفي المظلوم منها حقا وكذلك ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما تعدون المفلس فيكم قالوا المفلس فينا من لا, من لا له درهم ولا ذينار قال المفلس من يأتي يوم القيامة وله حسنات أمثال الجبال قد شتم هذا وأخذ مال هذا وسفك دم هذا وقذف هذا وضرب هذا فيكتص, فيكتص هذا من حسناته وهذا من حسناته فإذا فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار رواه مسلم وقد قال تعالى إن الحسنات يذهبنا السيئات فدل ذلك على أنه في حال إساءته يفعل حسنات تمح سيئات وهذا مبسوط في موضعه والمعتزلة موافقون للخوارج هنا في حكم الآخرة فإنهم وافقوهم على أن مرتكب الكبيرة مخلد في النار لكن قالت الخوارج نسميه كافرا وقالت المعتزلة نسميه فاسقا فالخلاف بينهما لقضي فقط مارك الله فيه نطلق عند هذا الحد وصلى الله وسلم وبركة عن نبينا محمد وعلى آله وصحبه جميل استعدت بعض الأسئلة بسرعة طبعا عندي سؤال سابق ما قول الخوارج في الصغائر حسب مع الطلاعي ان الخوارج لم يكن لهم قاعدة ولا منهج يتفقون عليه في الصغائر أو في القول بالصغائر يلقى في ذلك مضطرب أشد للتراب ومنهم من لا يفرق بين الذنوب كلها تعتبر كل الذنوب كبائر ومنهم من يضع ضوابط للصغائر تشبه ضوابط أهل السنة والجماعة ويجعل صغائر الذنوب لا تدخل في أحكام الكبائر ومنهم من لا يعرج على هذه المسألة أصلا ومنهم من أيضا يفرق بتفريقات عجيبة لا ترجع إلى ضوابط شرعية إنما تباجع إلى موازين أغلبها مبنية على الأهواء فعليه حال ما أعرف أن للخوارج قول يتفقون عليها وممكن ينسب إليهم لكثرة اضطرابهم في مسألة الصغائر هل هناك فرق بين قول من لم يكفر الكافر وقول من لم يكفر المشركين إيه لا شك لا شك لهم فعل لأن من لم يكفر الكافر فيه احتمال لأن أغلب الذين يقولون من لم يكفر الكافر يقصدون كفاء الكافر بحكمهم هم. والناس يخالفونهم في حكمهم أو قد يخالفونهم في حكمهم أما من لم يكفر المشرك هذه مسألة لا شك إنها واضحة المشركين لا شك في كفرهم المشركون لا شك في كفرهم. والمنافقون الذين أيضا يعني علم الله نفاقهم فلا نحسن لا, نحن لا نستطيع أن نعرف المنافق بعينه المنافقون خلص. وكذلك اليهود والنصارى وعامة من لم يشهد لا إله إله إله محمد رسول الله وهو كافر ومن لم يكفره فالأصل فيه الكفر لكن مع ذلك تحتاج المسألة إلى إجراء المعروف في التثبت من ماذا يقول وماذا يعرف ليجهل أو لا يجهل إلى خيره هذا السؤال ما فهمته هل يدعى بالرحمة لمن استحق القتل على ذنب استحقه بعد موته استحقه بعد موته آه. أو بعد موته هذه راجع إلى بالرحمة هل يدعى بالرحمة لمن استحق القتل على ذنب استحقه ما والله. ما عارف. لا أعرف السؤال لا أعرف هل هناك من لا يؤمن بالله لا ظاهرا ولا باطلا أو هذا لا يتصور وهل الصنف الثالث ذكره الشارع فهو أنهم يؤمنون ظاهرا وباطنا إن هذا ليتصور لأن البشر مؤمنين بالله في الباطن على أي حال فرق بمسألة الإيمان بالله بمعنى الإقرار بوجوده وبمسألة الإيمان بالله التي يلزم منها الاقرار. بوجوده أسمائه وصفاته وأفعاله وملوازم ذلك مما يجب لله عز وجل فقد يوجد من الناس من لا يؤمن بالله الإيمان الواجب ظاهرا وباطلا الإيمان الشرعي نعم كثيرون من من يؤمنون بالله لا يؤمنون بالله الإيمان الشرعي ظاهرا وباطلا أو أقصد كثير من الذين من أهل الشرك والنفاق والكفار والخلص الذين يكرون بوجود الله لا يؤمنون بالله الإيمان الحقيقي الذي تكون به النجات. فإذا مسألة نفي الإيمان أحيانا تنصرف إلى مجرد الإقرار بالوجود وأحيانا تنصرف إلى ما هو أهم من ذلك من المعنى الشرع ثم النفي والإشفاث لا يتعلق فقط في الإيمان بالله بل حتى في الإيمان ب. الرسل والإيمان بأركان الإيمان بأركان الإيمان وأصول الدين الضرورية يقول رأيتم في درس الأسبوع الماضي أنه يمكن أنه من الممكن تبيين فطورة التكفير من ذوي الفكر المنحرف أو محمد ذلك عن الكتاب السنة لا على حال هذا يبدو لي انه يسأل عن امر انا اذكرني قلته قل رأيتم في درس الاسبوع الماضي انه ممكن تبيين خطورة كذا من ذو الفكر نعم على حال الاسائل سأل عن قضية ليست من شأن ولا تكلم فيها يبدو أنه فهم غلط حقيقة وأرجو من صاحب السؤال كذا أمكن أن نواجهه لأنه كما قلت مشكلة من الفهم الخاطح يعني كم فهم هذا الفهم فهذه كارثة حقيقة طبعا ما قرأتها لكم أكل السؤال والمعنى يقولون في, في بطن الشعر فعلي السؤال فيه إلزامات غريبة جدا وكأنها من نوع من الإسقاط فأرجو من صاحب السؤال أن يجاجهني لعله فهم خطأ أو أنا عبرت خطأ فأصحح عبارتي إذا كنت قلت ما ذكره في السؤال ثم يقول هل يلزم إذا أخذت بقول أحد العلماء ان أمشي على قوله في كل الأمور أم لا وهل هناك فرق بين طالب العلم والعام أما مسألة الاجتهال التلقي أو الاتباع فتتبع الحق مع من كان لكن ينبغي لغير المت... طالب العلم المتمكن أن يكتدي بالعلماء من حوله ولا ينزم أن يكتدي بعالم في كل شيء وهذا الذي عليه المسلمون الآن يعني تجد الـ الـ أي مسلم طارد له قضيه يسأل أقرب عالم إليه ويتبعه فيما سأله لكن لا ينزم أنه الإنسان يتعبد بأنه لا يتبع له لا موصحي لأنه قد لا تتمكن من, تسأل من أن تسأل رأي فلا من المشايخ في كل شيء أو أن تعرف قواله في كل شيء ومع ذلك إذا كان هناك من أهل العلم من يعني تعتبره عندك كدوة أكبر من غير فلا مانع أن تجعل جملة وأكثر الأمور التي تأخذ بها تأخذ عن قولي لا حرج في هذا لا حرج لكن ما أتصور أن أحد لا يمكن أن يأخذ الحق إلا عن واحد من العلماء علماء منفرون وكثرة واستطيع أي إنسان أن يأخذ العلم عن من يسهل الوصول إليه أو الاتصال به أو بما تعرفه من طلاب العلم الذين يدرسون عن مشايخ أما الفرق بين طالب العلم العامي هذا أمر بدهي ما شك. طالب العلم هو الذي يعرف قال الله قال رسوله ويعرف الأدلة ويعرف كيف يستدل وعنده من الأدب والسمت والتزام الحق والأخذ بالسنن ما عنده كثير من الناس العامي لا يعرف الفرق بينهم أنه لا يستوى الذين لا يعلمون والذين لا يعلمون والذين لا يعلمون لا شك أن من عنده علم شرعيفة وأفضل من العامي من وجوه كثيرة ويجب أن يكون الأمر كذلك الله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمع الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يقول صاحب السؤال أهلا ترى أنما قلتموه عن التكفير ينسحب على الكلام على بعض الناس بأنه علماني مثلا أو السلفي إلى آخره خاصة أن كثيرا من الدعاة يتساهل في هذا الباب هل من توجيه لخصوص ذلك نعم لا شك أن كلام في الناس بغير علمه دون تثبت لا يجوز وهو من الكبائد وهذه قاعدة عامة كل كلام في المسلمين سواء بأفرادهم او بجماعاتهم بالغيبة والنميمة فانه او البهتان فانه من الكبائل ثم ان يتفرع عن هذه القاعدة ان رمي الناس بالالقاب سواء الكفر او الفسق او النفاق او بعض الان فالأمور التي تدل على ذلك مثل بعض المصطلحات الحديثة الجديدة مثل علماني أو حداثي أو نحو ذلك فإن كل إطلاق لهذه الكلمات على الأشخاص المسلمين دون تثبت يعد من الكبائر الجنوب ولا شك أنه مما يجري على أسنة في الناس حيانا مما هو من هذا النول رمي بعض الناس بشيء من هذه الألقاب بغير تثبت بمجرد الشائع أو بقراء قبل لا تكفي في إطلاق الحكم أو بالظنون أو نحو ذلك فعلى هذا فلا يجيز ولا ينبغي لأحد من المسلمين أن يستبيح الكلام في أخوانه أو في أحد من المسلمين حتى وإن ظهرت منه بعض القرائم ما لم يثبت ذلك بطرق التثبت الشرعي ولا ينبغي الإنسان أن يطبق قولا على أحد إلا بما يشهد به عند القاضي اللهم إلا الأمور المستفيضة عند الثقات مما لا يمكن دفعه لأنه أخذ حد التواتر فهذا أمر يستثنى لكنه قليل بل أظن لا أبالغ إذا قلت أكثر كلام الناس بعضهم في بعض مما لا يثبت شرعا فعلى هذا ينبغي أن نتواصل بتقوى الله عز وجل وأن نؤكد على هذا الأصل الشرعي دائما وأن نحذر المسلمين من كلام بعضهم في بعض وأن نبين للناس هذه الأصول الشرعية التي قد ينسونها ويحكمون العواطف أو يقلد بعضهم بعضا يقول مرأة باب ابن والدته على فسخ العقل من أبيه لأن الأب لا يعرف الصلاة فهل هذا الفعل يعتبر من الغلو في البر والذي هو من نزعات التكفير؟ وان هذه حالة ما يلزم أن تكون بيب قد تكون اجتهاب خاطئ أو سواس أو أو لها وجه من الوجه الشرعي الصحة ما أدري والله أي حال إذا حدث مثل هذا فالمفترض أنه يحدث باستشارة أهل العلم هذا هو المفترض وأن يتم بجراءات شرعية لا باجتهاب فردي يعني إذا حدث مثل هذا لقدر الله أن يكون هناك أب لا يصلي والابن أخذته الغيرة وربما اعتبر الأب يعني لا يجوز أن تبقى المرأة في ولايته هذه مسألة لا يتم يتم الاجتهاد فيها من مجرد فرد لا بد أن يرجع إلى العلماء والعلماء مخورون بحمد الله موجودون ويرجع فيها أيضا للمحكمة إذا الأمر استلزم ذلك أما مجرد تصرف فردي ما أرى لأن المسألة الخلافية ولابد فيه من اتخاذ إجراءات شرعية يعرفها أهل العلم فإذا كان هذا التصرف حدث من إنسان لم يرجع إلى العلم فعليه يراجع تصرفه وإذا كان استند على فتوى صحيحة ممن لهم اعتباره فهذا أمر أرجو أن يكون تبرى به ذنبه لكل الباحثون في التاريخ القديم تعتمدون فيما يعتمدون عليه على التوراة والإنجيل والباحثون المسلمون منهم يعتبرون الباحثون المسلمون منهم يعتبرونها مجرد مصادر تاريخية فيها الخطأ وهو كثير وفيها شيء من الصواب فعلم هذا داخل في نهي النبي صلى الله عليه وسلم لعمر رضي الله عنه ام انه جائز باعتبار التحديث عن بني إسرائيل وتلاوه التوراه حال الاختلاف كما في قوله قل هاتوا قل هاتوا علي حال الاطلاع على كتب أهل الكتاب سواء التوراة والإنجيل أو غيرها فيه تفصيل فإن كان الاطلاع لمجرد الاستطلاع أو لقصد التلقي بمعناه الشرعي فلا يجوز هذا أبدا وعموه المسلمين يجب عليهم ألا يطلعوا وألا يقرؤوا كتب التوراة والإنجيل أو غيرها من الكتب الدينية للأمم الأخرى سواء في الديانات الوثنية أو لا يجوز للمسلمين ولا ينبغي أن يعرضوا ولن تعرض بينهم كتب الديانات الأخرى لأن الله عز وجل أغناهم بكتابه سبحانه وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم الأمر الثاني إذا كان المطلع من أهل العلم واطلاعه جاء لسبب شرعي معتضر وبشروط وضابط عرفها العلم لكن هل تعتبر هذه المصادر مصادر يقينية أو مجرد مصادر تاريخية قابله للنقاش الصحيح أنها ليست مصادر يقينية إلا ما وافق الكتاب والسنة ما, ما كان فيها وافق الكتاب والسنة فإنه يكون يقيني ومصدر يقينيته هو اعتماده على الكتاب والسنة لا لأنه صدر في التوراة والإنجيل لأنها تعرضت للتحركة وما كان دون ذلك فإنه بحسب حاله وبحسب حال المتلقي أو المتناول من أهل العلم بالشرط فإذا أخذ المسألة على أنها حقيقة دون تثبت فلا يجوز الاعتماد على كتب بني إسرائيل فيما لم يرد في كتاب السنة اعتماداً كليا ولا حتى اعتبارها مصادر من فوق. إنما من باب ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أحدثوا عن بني إسرائيل ولا خرج أو لا تكذبوه لا تصدقوهم فإن من هذا الباب لا باس إذن الاكتلاع على هذه الكتب من بعض المتخصصين ممن تحصنوا بالعقيدة السليمة وكان الاطلاع عن فائدة شرعية معتبرة شرعا كالرد على هذه الأمور أو الاستشهاد بما يرد به على أهل الكتاب ينفسهم أو واهل تلك الكتب أو نحو ذلك مما هو يعتبر فلا حرج فيه لكن هذه الضوابط تجهلها كثير من الناس فلذلك من الخير أن نعود المسلمين بأن لا يطلعوا على ما يسمى بالكتب الدينية للكتب للأمم الأخرى لأنه يشمله النهي الحازم من النبي صلى الله عليه وسلم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 وأهل السنة أيضا متفكون على أنه يستحق الوعيد المرتب على ذلك الذنب كما وردت به النصوص لا كما يقوله المرجئة من أنه لا يضر مع الإيمان ذنب ولا ينفع مع الكفر طاعة ونقصد هنا المرجئة الغلاة الجهمية نقصد المرجئة الغلاة الجهمية الذين يقولون الإيمان هو المعرفة ومن هنا لا يضعون للشرع النهي والأمر أي اعتبار نعم وإذا اجتمعت نصوص الوعد التي استدلت بها المرجعة ونصوص الوعيد التي استدلت بها الخوارج والمعتزلة تبين لك فساد القولين ولفائدة في كلام هؤلاء سوى أنك تستفيد من كلام كل طائفة فساد مذهب الطائفة الأخرى ثم بعد هذا الاتفاق بين أهل السنة اختلفوا اختلافا لفظيا لا يترتب عليه فساد وهو أنه هل يكون الكفر على مراتب كفرا دون كفر ثم اختلفوا هل يكون الإيمان على مراتب إيمانا دون إيمان وهذا الاختلاف نشا من اختلافهم في مسمى الايمان هل هو قول وعمل يزيد وينقص ام لا بعد اتفاقهم على أن من سماه الله تعالى ورسوله كافرا نسميه كافرا اذ من الممتنع اذ من الممتنع ان يسمي الله سبحانه الكاتم بغير ما انزل الله كافرا ويسمي رسوله صلى الله عليه وسلم من تقدم ذكره كافرا ولا نطلق عليه ما اسم الكفر ولكن من قال إن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص قال هو كفر عملي لاعتقادي الكفر العملي سبق أن المقصود به كفر المعصي كفر الكبائر فهو كفر لا يخرج من الملة يبقى صاحبه مسلم له أحكام المسلمين لكنه كفر كفرا جزئيا لمثابة المعصي الكبيرة وهي الذنب المغلظ الذي لا يخرج من الملة نعم والكفر عنده على مراتب كفر دون كفر كالإيمان عنده هذا يقصد بهذا أهل السنة والجماعة أهل الحديث فإنهم يقولون بأن الكفر على نوعين كفر أصغر لا يخرج من الملة وهو الكفر العملي وهو من الكبائر ومن أكبر الكبائر وهو كفر دون كفر والثاني الكفر المخرج من الملة وأغلبه من الكفر الاعتقادي وقد يدخل فيه بعض نواع الكفر العملي مثل الإعراض عن الدين بالكلية فإنه قد يدخل فيه الكفر المغلق وهو الكفر الأعظم المخرج من الملة وقد يسمى ردة وأيضا يسمى كفر بإطلاق ويدخل فيه النفاق النفاق الكلي وغير ذلك من الألفاظ التي تعني الخروج من الملة وأغلب أنواع الكفر التي يقع فيها كثير من أفراد أهل القبلة وجماعاتهم هو من الكفر الذي لا يخرج من الملة وهذا أمر ينبغي أن يفهم لأن الناس بدأوا يخوضون بهذه المسألة بغير علم فإن أغلب ما يقع فيه المسلمون قديما وحديثا من أنواع الكفر هو كفر لا يخرج من الملة ولا يخرج الإنسان من الإسلام ومن ذلك ما وصفت به بعض الفرق من كفر الفرق الثنتين والسبعين الخارج عن الجماعة التي توعدها النبي صلى الله عليه وسلم هذه لا تخرج من الملة ولذلك فإن الفرق التي خرجت من المله لا تسمى من المسلمين من فرق المسلمين ويسمي تجوزا في باب دعواها فقط ولا تدخل في الثنتين والسبعين التي ورد فيها الوعيد ما تدخل في الثنتين والسبعين التي ورد فيها الوعيد فما أطلقه بعض السلف من كفر على الفرق كالمعتزلة وأوائل الشيعة وبعض والمرجئة وبعض الكلام أو أكثر الكلام وكذلك بعض الشاعر الماثردية قد يطلق على بعضهم أو بعض أفرادهم بعض الأنواع الكفر لكنه كفر لا يخرج من المله وهذا أمر معلوم عند أئمة المحققين السلف وإنما جهلها الناس في الآون الأخيرة حينما بعدوا عن تنقي مناهج السلف وتأصيلها ومعرفتها نعم من ذلك شيخ القول بخلق القرآن القول بخلق القرآن اتفق السلف على أنه كبر لأن الأمر فيه تبين وبحثت هذه المسألة بحثا مستفيضا قامت به الحجة واستبان به الدليل وظهر فيه البرهان وأزيلت فيه الشبهات فالقول بخلق القرآن كفر عند جميع السلام لم, يخرج لم يعني يخرج عن هذا الإجماع أحدا بعد اشتهار المسألة بعد اشتهار المسألة في قرن آخر القرن الثاني أو في القرن الثاني والقرن الثالث لكن هل كل من قال بخلق القرآن يكفر بعينه هذه لا لابد فيها من تفصيل قديما وحديثا ففي بعض العصور مثل عصر الإمام أحمد الحج قائمة لأن القضية بين المسلمين هي هذه القضية واستفاضت عند جميع عموم الناس العوام وغير العوام المتعلم وغير المتعلم جميع الناس اشتهرت عندهم قضية القول بخلق القرآن وعرفوا أنها كفر فمن هنا قد يجوز لبعض العلم او يتجوز بعض العلم ويطلق الكفر على كل من قال ومع ذلك لا نعرف أن السلف يجرؤون على تكفير الأعيان في هذه المسألة إلا في حالات قليلة جدا يعزمون أنها قامت بها الحجة ونفيت فيها الشبهة وفي بعض العصور بعض الأوقات تكون المسألة غامضة ليست واضحة عند عموم الناس وإن اتضحت عند أهل العلم فمن هنا لا نستطيع أن نجزم في أن كل من قال شيئاً من ذلك مما كفر به السلف يكفر بل لابد من بيان الحجة واجتماع الشروط وانتفال موانع في هذه المسألة والدليل على ذلك لو أن أتينا إلى عام من العوام لا يعرف هذه المسألة أبداً وسألناه ربما يجيب بغير الحق فمن الصعب أننا نقول بأنه كفر لأول وهلة حتى نبين له الحق فإذا القاعدة سليمة لكن التطبيق هي من عاصر إلى عاصر ومن حال إلى حال ومن شخص إلى شخص فليس كل من قال بالكلام الكفري يكفر وأنا أرى أنه في عصرنا هذا من الصعب أن نمتحن الناس في هذه المسائل ونكفر كل من قال بهذا القول الكفري إلا بعد البيان وإقامة الحجة نعم ومن قال إن الإيمان هو التصديق ولا يدخل العمل في مسمى الإيمان والكفر هو الجحود ولا يزيدان ولا ينقصان هذا قول المرجعة مرجعة الفقهاء أو طائفة منهم قد يعني يفرقون بين الزيادة والنقص لكن في العموم كله مسمى المرجعة هؤلاء غير المرجعة لوائل الذين قالوا أن الإيمان هو المعرفة ولا ينفع مع الإيمان طاعة ولا يضر مع الإيمان معصي, مع الإيمان معصي. هؤلاء الغلاث الجهمية انتهن منهم في الصفحة السابقة والآن الكلام هو عن مرجئة الفقهاء نعم ومن قال إن الإيمان هو التصديق ولا يدخل العمل في مسهم الإيمان والكفر هو الجحود ولا يزيدان ولا ينقصان قال هو كفر مجازي غير حقيقي إذ الكفر الحقيقي هو الذي ينقل عن الملة وكذلك يقول في تسمية بعض إذن يتلخص عندنا الآن قولان نسبهم المؤلف للسلف أو أهل السنة وهذا حقيقة في شيء من النظر يعني من باب التجوز نعم. قول المرجعة قد يقول به بعض من ينتسبون للسنة وينسبون إليها لكن يبقى قول لمرجة لا قول لأهل السنة فقوله في الصفحة السابقة ثم بعد هذا الاتفاق بين أهل السنة اختلفوا اختلاف اللغضيين أقول في هذا نظر لكن لعل هذا من باب يعني يتأثر بالمذهب أو بعلماء المذهب الأحنان مذهب الشارح والمؤلف ولا شك أن كثيرا من من قالوا بالإرجاء وقالوا بأن الإيمان هو التصديق والكفر هو الجحود وقالوا بأن الكفر كفران كفر مجازي وكفر حقيقي لا شك أنهم لا يخرجون من عموم أهل السنة عند الإطلاق كأبي حنيفة وشيخة وكبار تلاميذه وكبار الاحناف أهل الحديث منهم لا نستطيع أن نخرجهم من أهل السنة بإطلاق لكنهم في هذه المسألة التي ذكرها الشيخ ليس قولهم قول أهل السنة بل هو قول المرجئة قول المرجئة فالمسألة تحتاج إلى تنبيه لا نوافق للشارح أهل العلم لا يوافقون الشارح على أن قول المرجئة قول لأهل السنة بل هو يخالفون سواء في مسألة مفهوم الإيمان كما تعرفون تعريف الإيمان أو في مسألة تقسيم الكفر أهل السنة يقولون الكفر نوعان كفر دون كفر وكفر أكبر والمرجئة يقولون كفر حقيقة لكفر مجالسة صحيح أن الخلاف لا ثمرتان بمعنى مؤدل الكلام واحد ف الكفر العملي هو الكفر المجازي ونتائجه عند الفريقين سواء بمعنى أنه لا يخرج من الملة وصاحبه يقى من أهل القبلة إلى آخره وإن بدع وأنفسه والكفر الأعظم والكفر الحقيقي هو واحد عند الفريقين في معنى ما يترتب عليه من أحكام لكن مع ذلك فإن هذه التسمية ناشئة عن الاختلاف في الإيمان فعلى هذا فليس القول الثاني هو قول أهل السنة وإن وافقه في النهاية والثبرة لكنه لم يقل به أحد من أهل السنة والحديث اللهم إلا بعض أهل العلم الذين قد لا يوفقون المرجع في أصل تعريف الإيمان إذن ملخص القول أن أهل العلم لهم في هذا قولان قول بأن الكفر على نوعين كفر أكبر اعتقادي وهو يخرج وكفر أسقر عملي لا يخرج هذا قول أهل السنة وهو كفر دون كفر والقول الثاني هو أن الكفر ينقسم لكفر حقيقي وهو المخرج من الملة وهو اعتقادي وكفر مجازي وهو الكفر العملي الذي لا يخرج من الملة القولان في النهاية ثمرتهما واحدة وما أداهما واحد لكن من شاء التعبير يختلف نعم صح لا يترتب عليه فساد في النهاية فساد في الثمرة في الثمرة في الاعتقاد لا يترتب عليه فساد اعتقاد أو انحراف في المفهوم فالثمرة عند الفريقين واحدة لا يختلفون في الأحكام التفصيلية لنوع أي التكفير إنما يختلفون في التسمية والتسمية أيضا أخذتهم من أصل الاعتقاد في الإيمان نعم لا هو يقصد بل قولهم بعدم زيادة الإيمان ونقصانه قولهم فاسد لا شك لكن لا أظنه يقصده يقصده, يقصده أن مؤدى القولين كله صحيح وليس وليعد في النهاية قول فاسد لكن الاختلاف اختلاف علمي في التعبير وهذا كمسألة القول في الذنوب والقول في كثير من المسائل بين أهل السنة وغيرهم أو حتى في مسألة العمل بالإسلام قد يقال إن أهل السنة والمرجئة الفقهاء كلهم في النهاية يكررون بأنه لابد من عمل الخيرات وترك الشرور أو ترك الآثام وأن الخلاف لفظي نقول الخلاف ليس لفظيا من ناحية العلمية قد يكون تقريره فيه اختلاف لكن من ناحية العملية في النهاية لا يختلفون خاصة مرجعة الفقاء الأوائم يعني مثلا أبو حنيف رحمه الله يقول بأن الإيمان هو التصليق ويخرج الأعمال وقد يخرج الأعمال من مسمى الإيمان على قول من أقواله أو التي نسبت لكنه يعظم جانب الأوامر وأيضا ينكر المنكرات ويعظم ارتكابها أو يستهول ارتكابها بل لأنه من أشد أئمة الدين في ذلك ففي النهاية ليس للخلاف ثمر عملية لاعتقاد أولئك الأئمة لكن هناك اختلاف علمي تنبني عليه فكرة والاختلاف العلمي له اعتباره في العقيدة حتى وإن كانت ثمرة العملية لا تختلف وهكذا في هذه المشألة من ناحية العلمية في اختلاف في تعبير العلماء أو في تعبير المرجعة عن تعبير أهل السنة في الثمرة لا يختلفون فإن الكفر كفران وأن واحد منهم يخد من, من الله والثاني لا يخد من, من الله هذه الثمرة النهائية فعند ما ننظر للثمرة نقول ليس بينهما فساد بين الطولين لكن من ناحية التقريرية من ناحية الاعتقادية من ناحية التقرير العلمي نجد أن المرجع خالق أهل السنة الجماعة نعم إذ الكفر الحقيقي هو الذي ينقل عن الملة وكذلك يقول في تسمية بعض الأعمال بالإيمان كقوله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم إلى بيت المقدس إنها سميت إيمانا مجازا لتوقف صحتها على الإيمان أو لدلالتها على الإيمان إذ هي دالة على كون مؤديها مؤمنا ولهذا يحكم بإسلام الكافر إذا صلى كصلاتنا فليس بين فقهاء الملة نزاع في أصحاب الذنوب إذا كانوا مكررين باطنا وظاهرا بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وما تواتر عنهم أنهم من أهل الوعيد ولكن الأقوال المنحرفة قول من يقول بتخليدهم في النار كالخوارج والمعتزلة ولكن أردأ ما في ذلك التعصب من بعضهم وإنزامه لمن يخالف قوله بما لا يلزمه والتشنيع عليه وإذا كنا مأمورين بالعدن في مجادلة الكافرين وأن يجادلوا بالتي هي أحسن فكيف لا يعدل بعضنا على بعض في مثل هذا الخلاف قال تعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى وهنا أمر يجب أن يتفطن له وهو أن الحكم بغير ما أنزل الله قد يكون كفرا ينقل عن الملة وقد يكون معصية كبيرة أو صغيرة ويكون كفرا إما مجازيا وإما كفرا أصغر على القولين المذكورين وذلك بحسب حال الحاكم فإنه إن اعتقد أن الحكم بما أنزل الله غير واجب فإنه إن اعتقد أن الحكم بما أنزل الله غير واجب وأنه مخير فيه أو استهان به مع تيقنه أنه حكم الله فهذا كفر أكبر وإن اعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله وعلمه في هذه الواقعة وعدل عنه مع اعترافه بأنه مستحق للعقوبة فهو عاص ويسمى كافرا كفرا مجازيا أو كفرا أصغر وإن جهل حكم الله فيها مع بدل جهده واستفراغ وسعه في معرفة الحكم وأخطاه فهذا مخطئ له أجر على اجتهاده وخطأه مغفور هذه المسألة من المسائل التي يخوض فيها الناس الآن كثيرا والذي يظهر لي أن أغلب ما يتكلم فيه الناس يتكلمون فيه بالظنون وبالأحكام الجزاف التي ليس فيها تثبت ولا تقرير علمي تستنفد فيه في الأصول الشرعية ثم أن الناس يخلطون بين الأحكام العامة وبين إنزال الأحكام على الأشخاص والهيئات والجماعة وهذا أمر عمت به البلوى ويحتاج إلى شيء من التفصيل والتقرير من قبل العلماء الراسخين وإن كان علماؤنا كثيرا ما يبينون هذه المسائل لكن كثرة من يتعالم ويسبق الناس ويسبق إلى الناس ويحول بينهم وبين العلماء ربما يحجب كثيرين من أبناء المسلمين ومن عوام المسلمين وغيرهم عن معرفة أقوال أهل العلم المعاصرين إلى حد أنه يدعي طائفة من الناس بجهل أن العلماء ليس لهم رأي وأنهم يحلموا لم يحسموا المسألة وهذا جهل فالعلماء قالوا ولا زالوا يقولون وقد يتورعون أحيانا عن بعض التفصيلات أو يت... يتأنون ولا يستعجلون في بعض الأحكام التفصيلية خاصة على المعين نظرا لأنهم يعملون بأصول الاجتهاد الشرعي الصحيح التي يمتنبني على التثبت أولا ومعرفة الواقع تفصيلا ثانيا ومعرفة الشخص وما عنده وما يقوله ومعرفة تطبيق الشروط الشرعية ونفي أو التأكد من انتفاء الموانع في حقه ونحو ذلك من ما يتكلم فيه الناس أقول إن الأحكام العامة سهلة ومتقررة في الكتب وترون هنا هذا التقعيد تقعيد جيد لا يختلف عليه لكن المشكلة في تطبيق هذه القواعد كما قلت فلذا أرى أن طلاب العلم ينبغي أن يفهموا عمم المسلمين والشباب بخاصة أنه لا يجوز لكل من طلب العلم أو حتى كان من العلماء أن يحكم في المسائل الكبيرة أو الأمور الكبرى التي تتعلق بالأشخاص والهيئات بمجرد اجتهاب فردي لأن هذه مسائل خطيرة تنبني عليها أحكام خطيرة ومواقف فلا بد من اجتماع أهل العلم على كثير منها هذا الشيء الشيء الآخر أن التكفير بالحكم بغير ما أنزل الله أكثره يتم بمجرد أخذ القرائم ووصف الأحوال وكثير من الذين من الذين يكفرون او الهيئات التي تكفر تكفرها الناس دون أن يأخذوا بالأصول الشرعية للتكفير من التثبت أولا ومعرفة عدم وجود الجهل ومعرفة عدم وجود الاشتباه إلى آخره ومعرفة التعبير عن الاعتقاد الذي في القلب لأنه قد يحكم انسانا بما غير ما أنزى الله وقلبه كاره لذلك لعوارض اخرى لا نعلمها فهو بذلك ارتكب كبيرا لكن لا يخرج من الملة وعلى هذا فالذي يظهر لي من قوالها العلم ومشايخنا في عمومهم أن أكثر ما يحدث من حالات الحكم بغير ما أنزل الله أكثره مما لا يخرج عن الملة فمن هنا يجب أن يفأنق الله بالعلم في أطلاق الأحكام لا يجاروا بعض المتعجلين أو المتعالمين أو بعض الذين يتكلمون بغير علم في مساله اطلاق الاحكام جزافا واضرب المثل في مساله جزئيه ينطبق عليها الحكم العام والاحكام الخاصه لو ان انسانا مسلما بنى عقارا من العقارات ثم اجره لاناس يعملون الفساد أجره كمارات مثلا أجره أماكن للعهر وهو يعرف أن هذا حرام لكنه طمع يحب الدنيا ويصلي ويصوم ثم ليس فقط أجر هذه العمارة لأصفاب الكباعر فقط بل إنه ربما حماها لهم وضمن لهم أن لا يعتدي عليهم أحد تصوروا معي جيدا لأن هذا المثال إذا عرفتموه تستم عليه غيره لو أن مسلم أن يصلي ويصوم ويحرم الخمر ويحرم الزنا لكنه أجر عمارته لمن يعمل هذه الفجورات وحماها لهم لكنه طمع في الدنيا فقط أيكفر بذلك كفر المخرج عن الملة أسألكم أكثركم ساكت ما, ما يمكن المسألة عندها غير بينا ما رأيكم؟ ما يخرج نصر يصف بالفسق بالظلم بالفجور بأكل الحرام نعم يو بكل الأوصاف الشنيعة ارتكب أشنع الأعمال لكن هل خرج من الله؟ هل خرج من كونه مسلم؟ هل تطلق منه زوجته؟ إلى آخر وعليها فقيسه وعليها فقيسو فإذن المسألة خطيرة حقيقة خاصة مسألة الحكم بغير ما أنزل الله والكلام فيها أكثره من القوم بغير علم والقول على الله بغير علم والتقاط الفتاوى القديمة والحديثة تطبيقها على الوقاع المعاصرة خلل في الانستهاد وخلل في تطبيق النصوص وخلل في تشخص القضايا وتحقيق المناط فيها فليتسق الله طلب العلم وليعرف أن الأمور لهم تأخذ على أصولها وأن الاجتهادات لها قواعد حاكمة ما تأخذ بالعواطف ما تأخذ بالعواطف نعم وأراد الشيخ رحمه الله بقوله ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله مخالفة المرجئة وشبهتهم كانت قد وقعت لبعض الأولين فاتفق الصحابة على قتلهم إن لم يتوبوا من ذلك فإن قدامة بن مطعون شرب الخمر بعد تحريمها هو وطائفا وتأولوا قوله تعالى ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات, وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا متقوا وآمنوا وعملوا الصالحات الآية فلما ذكر ذلك لعمر بن الخطاب رضي الله عنه اتفق هو وعلي بن أبي طالب وسائر الصحابة على أنهم إن اعترفوا بالتحريم جلدوا وإن أصروا على استحلالها قتلوا وقال عمر لقدامه أخطأ, أخطأ تشتك الحفرة أما إنك لو اتقيت وآمنت وعملت الصالحات لم تشرب الخمر وذلك أن هذه الآية نزلت بسبب أن الله سبحانه لما حرم الخمر وكان تحريمها بعد وقعة وحد قال بعض الصحابة كيف بأصحابنا الذين ماتوا وهم يشربون الخمر فأنزل الله تعالى هذه الآية بين فيها أن من طعم الشيء في الحال التي لم يحرم فيها فلا جناح عليه إذا كان من المؤمنين المتقين المصلحين كما كان من أمر استقبال بيت المقدس ثم إن أولئك الذين فعلوا ذلك ندموا وعلموا أنهم أخطأوا وأيسوا من التوبة فكتب عمر إلى قدامة يقول له حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر بالذنب وقابل التوب شديد العقاب ما أدري أي ذنبيك أعظم استحلالك المحرم أولا أم يأسك من رحمة الله ثانيا وهذا الذي اتفق عليه الصحابة هو متفق عليه بين أئمة الإسلام أحسن تبارك الله عليك نقف عند هذا بين المقطع التالي مقطع مستقبل طويل. في هذا الكلام شاره إلى أن الكفر لا يكون إلا بالاستحلال القلبي الاعتقادي والاستحلال القلبي الاعتقادي من الصعب أن يعرف بالقرائن بل لا يمكن يعرف بالقرائن وسبقا ضربت لكم المثل فلو أن الإنسان عمل هجورا كثيرا وعمل أشياء كثيرة من الموبطات والمحرمات بل ربما يكون بالغ في هذا العمل إلى حد أن روج ونشر هذه الأمور لكن لا نجزم بأنه ولم يعذر بأنه ينكر تحريمها في الكتاب والسنة فيبقى مع ذلك مسلما لا يخرج من المله. ومسألة الاستحلال القلبي أو الفساد الاعتقادي لا يمكن أن تعرف كما قلت إلا بالإقرار اليقيني الذي نعرف به جزماً أن هذا الإنسان الذي يدعي الإسلام أنكر شيئاً صريحاً في القرآن ما تأوله كانت خلفون في قصة هؤلاء الذين استحلوا الخمر في عهد عمر فإنهم ما أنكروا الآيات إنما ظنوا أن هذا المعنى منسوث بالمعنى الآخر أو بأنه له وجه من وجوه لباحة وهو أن الإنسان إذا عمل هذا هذا شرب الخمر مثلا مع أنه يحب الله ورسوله ويعتقد اعتقادا سليما ويعمل الصالحات ويصلي ويصوم أنه لا يضره ذلك هذا تأول ما أنكر الآية ولا أنكر أصل التحريم إنما تأولا فاستحل بالتأول أو أكره أو جهل أو نحو ذلك. هذا هو أكثر ما يحدث من المسلمين حتى في مسألة الحكم بغير ما أعزال الله الحكم لكفره فلان لمجرد أنه ارتكب ذنبا لا يمكن إلا بأن يقر إكرارا عما في قلبه وإلا لا سبيل إلى معرفة القلوب لا سبيل إلى معرفة القلوب هذا في أكثر الأمور العملية أكثر الأمور العملية طبعا قد يرد عليه الأمور الشركية البحتها كل أمور الشركية البحتة ليس فيها مجال التأول ولا مجال للتردد إنما تكلم عن المعاصي وبعض الناس يخلط بين مفهوم المعاصي وبين مفهوم الشركيات وهذا الخلط هو ربما يكون سبب بقوة كثير من الناس الآن في عدم التفريق قول كثير من الأمور التي ورد فيها كفر هي تدخل في الكبائل أما الشركيات فهي الشركيات الواضحة كالسجود لغير الله عز وجل قصدا تعظيما لغير الله وكالطواف غير الكعبة وكادعاء غير الله صراحة من دون الله ونحو ذلك هذه أمور شركية صريحة ظاهرة ما تحتاج لن, نطلع لن نعرف ما في القلوب لكن الأعمال الأخرى التي لست شركية صريحة تبقى, في بابل تبقى من الذنوب أو الكبائر ولا يمكن أن نحكم بكفر صاحبها إلا بما أن يعبر عما في قلبه اللهم إلا إذا تكاثر الإعراض عن دين الله تكاثرا يجزم به أهل العلم الذين يعرفون وصول الاجتهاد بأن هذا تنصل من الدين بالكلية وهذا لا يتم إلا كما قلت بشروط لا تتوفر لأكثر الذين يتكلمون بل لكل الذين يتكلمون ما عدا العلماء الكبار الراسخين نعم حكم بغير ما زل أصله كفر معصية أصله العملي ليس كفر إلا الاعتقاد الاعتقاد لا شك إنه كفر بس من, من يعرف الاعتقاد الاعتقاد في القلوب والقلوب لا ألمها إلا الله عز وجل فالأصل في الحكم بغير ما نزل الله أنه كفر لا يخرج من الملة هذا هو الأصل لأنه عملي أليس هو من أمر العملية أليس هو من الذنوب العملية وأنتم قراءتهم الآن أن الذنوب العملية كفر دون كفر. والذنوب الاعتقادية أغلبها الكفر الاعتقادي أغلبه من المخرج من الملة لكن ومع ذلك من بعض الاعتقادات ما لا يخرج من الملة لأن الشخص قد يكون يعني متأول إلى آخره إذن في الكفريات العملية ومنها الحكم بغير ما أزل الله أن الكفر فيها كفر غير مخرج من الملة وقد يكون ظلم وقد يكون فسك وقد يكون ظلم ويبدو لذلك أهل العلم جعلوا المسألة هذه موزعة على ما ورد من ألفاظ النصوص جعلوا الحكم بغير ما نزاله ثلاثة أربعة تصنات. كفر ومنه ما يخرج من الملة لا يخرج من الملة وفسق وظلم فالكفر المخرج من الملة في مسألة الحكم غير ما الله واحد من أربعة فيكون النسبة القليلة ثم هو من الأمور التي لا يمكن أن يعلمها الناس لأنها أمور قلبية لابد فيها من اجتهاد أهل العلم بمجموعهم يحكمون بأن هذا كفر صراح من هذا الشرط وقد يكون العمل فعلا كفر جزما لكن ومع ذلك قد لا يكفر فاعله قد يكون نوع من أنواع الحكم بغير ما أنزل الله كفر جزما لكن لا يجب أن يكون صاحبه وفاعله كافر هذا أمر و نعم يكفي هذا لأن المسألة ان شاء الله أنها واضحة أن الحكم بغير ما أنزل الله من الكفر العملي وأنه قد يكون كفر اعتقادي لكن هذا أمر لا يعرف لذلك نعم هذه فطنت إلى أمر أحمد أن لذلك النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة الخروج قال كلاما لو تأملتم وراجعتم كلام المحقق من أهل العلم لعرفتم أن المسألة فعلا لا يحكم فيها في مسألة الحكم بغير ما الله على الشخص إلا بعد استنفاذ أمور كثيرة جدا لا يملكها الفرد ولا حتى العالم لوحده عليه إذا تبنى علي بنى عليها عمل أما مجرد التفاسف على الأرائك هذا سهل لكن إذا بنى عليها عمل يقول نبي صلى الله عليه وسلم إلا أن, أن تروا كفرا بواحا ما معنى البواح جلي كالشمس ثم قال بعد ذلك أيضا فقط ليس مسألة بواح فقط قال عندكم مجموعكم ما قال عندك عندكم عليه على هذا الكفر وهم قرائنه شواهده ما نبغاها عندكم عليه من الله شوها عظمة الكلام من يا أخوان من يقول على الله عز وجل عندكم عندكم عليه من الله برهان وليس يعني من الله مجرد رؤيا ولا مجرد كلام فلان برهان هذا المسألة خطير من يستطيع يا أخوان يجرؤ في تطبيق هذا الحديث معانيه الحقيقية يفقهها يجرؤ على أن يقول حكم يعني يتأكد أنه عمل فيه بهذا الضوابط الشرائي صعب إلا أن ترض من مجموعكم جمعة كفرا بواحا عندكم عليه من الله برهان صعبه وعلى هذا فليس كل حكم بغير ما أنز الله يعتبر بل, مخرج من بل أغلب أنواع الحكم بغير ما أنزل الله أغلبها مما لا يخرج من الملل نعم بعض العلاماء يقول أن الذي يكفر أن الذي يكفر من حكم بغير ما أنزل الله مع الاعتقاد أن الذي يكفر من حكم بغير ما أنزل الله مع الاعتقاد فما هو الدليل على وجوب الاعتقاد؟ ولو قلنا بذلك لما كفرنا معين أبدا ولم نستطع أن نكفر أحد حتى لو نفى وجود الله لا صحيح هذا الكلام الإنسان قد يقرر ويحكم عليه بإقراء عليه فمن أقر, أنه فمن أقر بالإلحاد فهو لا شك أنه يكفر ومن أقر باستحلال الحرام فهو يكفر ومن أقر بأنه يستحل الحكم بغير ما أنزل الله ولا يقر بحكم الله ولا يقر بحكم الله وأعلن ذلك ويقفر فما وجه اللبس أما كوننا لا نكفر أحد فمن الخير لا نكفر أحد ما دمنا ما نجد دليل على كفره وأعيدها يا أخوان من خير لنا في ديننا ودنيانا وللإسلام والمسلمين ألا نكفر أحدا ما دم ما عندنا دليل على كفره في قلبه فارك خير لنا وللمسلمين من قال لكم لازم تكفروا ها؟ يا أخي ما تشكل هذه آية عامة هذه آية عامة تفصص بالنصوص الكفر بال بالله والكفر بالطغوة هذه قائدة عامة يا أخوان ايه نعم صحيح اي آية ايه صحيح الآيه هو من يكفر الطاغوت ومن ي... ويؤمن بالله هي صح مش فيه هلا هلا ولا في فيها من يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروه الوثقى حقا لازم المسلم يكفر بالطاغوت عام صح في كذا هذا السؤال من هو الذي يحكم بأعمالهم من الذي يحكم بأعمالهم تكون يعرف أولياء الله بأعمالهم و... والذين يوالون الطاوة بأعمالهم كيف أعرفهم بأعمالهم ليس كل الأعمال ذال على بلى الإيمان في القلب وكفر صح إذا ظهرنا أن عمل الإنسان إيماني فهو مؤمن وإذا ظهرنا أن عمله كفري فالعمل الكفري لا يخرجه من الإسلام فرق بين هذه اتلك العمل الكفري لا يخرجه من الإسلام الا اذا عرفنا اعتقاده اللهم الا امور يعرفها العلم فما قلت الإنسان قد يكفر بعمله اذا اعرض عن دين الله بالكلية اذا اعرض عن دين الله بالكلية لا يقيم ش عليه ولا يتق الله ولا يصلي ولا يصوم ولا يعني ترك الدين بالكلية أما إذا كان يدعي ولو قلت له أنه غير مسلم قائمة قائمته وغضب عليك وأقام عليك الدعاوة واتخذ منك موقف بسألة أخرى المعين نعم نعم قد نقول هذا الإنسان عمله كفري ولا يلزم أنه كافر لكن الحكم بالعمل على العمل بأنه كفري هذا يحتاج إضاءة أمر آخر وهو اجتهاد كيف حكمت بأنه كفري لا تحكم أنت بنفسك ولا أنا إلا في الأمور البينة أكثر الأمور من أمور المشتبهات التي تحتاج إلى معرفة ما عند, ونوع عند الشخص ونوع عمله فالأعمال منها ما هو كفري لكن أغلب الأعمال الكفرية من الأعمال التي هي من المعاصي وقد وردت النصوص في الدرس السابق أكثر ما ورد عن نبي صلى الله عليه وسلم في إطلاق الكفر على أهل قبلة من الكفر الذي لا يخرج من الملة هو من باب الكبائر وتسميه كفر قد تسميه كفر لكنه صاحبه مسلم عمله كفري وهو مسلم وقلت وأكرر أكثر الكفريات في أعمال المسلمين ما عدا الشركيات أكثر الكفريات بأعمال المسلمين ما عاد الشركيات من الم... مما لا يخرج عن الملة من المعاصي من الكبائر كالنياحة والطعن في الأنساب إثيان الكهان كلها كفر, كفر لك الحكم بغن ما أنزل الله كفر لكنه ذنب عظيم من الكبائر مهب كفر مخرج من الملة صاحبه مسلم تنتم معي جيدا تقول هذا كفر وعمل كفرا لكنه مسلم تعاملهم عامات المسلمين واضحه إيه؟ هذا ما أريده ولعله اتضح أكثر هل التأويل ساغل لكل أحد من الناس وأنه يأخذ بالآية لا التأويل ليس ساغل لكل الناس التأويل له شروطه لكن قد يتأول الجاهل فنعذره وإن كان من غير أهل التأويل تأول بمعنى أن السباح المحرم ظن منه أنه حلال لشبهة في ذهنه أو فهم الخاطئ في الدليل كما تعلم في أهد عمر هؤلاء الصحابة فهموا الآية غلطة فتأولهم غير سائغ ولا صحيح ولذلك حجهم عمر بحجة واضحة حتى أنه صار عندهم ردة فعل عند أحدهم ردة فعل ظن أنه لا يتوب الله عليه لأنه كيف فهمها الفهم وهو ليس من يعني لم يأخذ بأصول الاجتهاد إذن ليس كل تأول ليس التأول الساغي لكل أحد لكن قد يسوغ لأننا نعذره بجهله فقط مع وجود العلم نعم أو يقرأها ثم يتأولها حسب رغضته وهواه مع وجود العلم ليس له ذلك لكن إذا فعل عن جهل نعذره بجهله قلت في درس السابق ان الكفر لا يكون إلا بعد استخلال قول فيه نظر ثم ذكرت, هذا, ثم ذكرت هذا القول الآن لا ندري والله يعني الكفر المخرج من الملة الغالبه لا يكون إلا الكفر الاعتقاد فإذا كان من باب عمل الذنوب من باب عمل الكبائر فإنه الغالبا لا يكون إلا باستحلال لا يكون كفر لا باستحلال هذا بنسبة عمل الذنوب لأن الاستحلال هو استحلال حرام فإذا استحل الحرام اعتقاداً مع معرفة أنه حرام أنكر الآية وأنكر الحديث الصحيح فهو بهذلك يكفر لكن ومع ذلك قد يظهر لنا أنه استحلال وهو ليس باستحلال فالحؤل المسألة فيها غموب و ومع ذلك ليس لا, ليس لا يصح أنه لا يكون كفر بعد هناك الكفر لا يكون, يكون بغير استحلال يعني الكفر الاعتقادي المتعلق بالعقائد غير كما بالأصل وعدم الاستهلال ومع ذلك في يعني أظنها واضحة وهو أن الكفر المخرج من الملة لا يكون إلا أولا إذا كان الكفر اعتقادي أخرج أنكر معلوما من الدين بالضرورة وصرح به صاحبه أو استحلى حراما وصرح بأنه ينكر أنه حرام رغم قيام الدليل كيف يحكم الصحابة على قتل قدامه مع له دليل ما حكموا عليه قالوا إن بعد قيام الدليل عليه ولما قام عليه قامت عليه الحج وبيّن له الدليل وجهه راجع. راجع فالصحابة قالوا يعرض عليه الأمر ويبين له الدليل وتكشف عنه الشبهة فإن أصر على استحلال بعد قيام الدليل لكنه ما أصر انتهت الأسئلة لكن السؤال واحد ما اتضح لي فدركته ونكتفي بهذا ونسأل الله للجميع التوفيق والسداد والرشاد وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله رضي العالمين الحمد لله نحمده ونستعينه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 إلى صفحة أربعمائة ثمانية وأربعين نعم قوله ونرجو للمحسنين من المؤمنين أن يعفو, الله أن يعفو عنهم ويضخلهم الجنة برحمته نعم المقطع الثاني صفحة أربعمائة وثمانة عزيز انت القارئ قال المؤلف رحمه الله تعالى <تصفيق> قوله ونرجو من المؤمنين ان عنهم ويدخلهم الجنه برحمته ولا نمن عليهم ولا نشهد لهم ونستغفر لمسيئهم ونخاف عليهم ولا نقنطهم هذا هذا الموضوع داخل في باب الأسماء والأحكام أي أنه تفصيل في أحكام المؤمنين وأحكام المسلمين سواء منهم المتقين الذين على الاستقامه أو من المقصرين الذين وقعوا في بعض التقصير أو حتى ممن وقع في بعض العظائم لكنه بقي من المسلمين. هؤلاء وأولئك يدخل موضوعهم في العقيدة في باب الأسماء والاحكام أي اسماءهم حيث يسمون مسلمين ومؤمنين وأحكامهم في الدنيا والآخرة وسيفصل شيئا من ذلك في هذا المقطع ثم تأتي أو موضوعات كثيرة من هذا الباب في مقاطع تالية من خلال الشرح في دروس قادمة إن شاء الله نعم وعلى المؤمن أن يعتقد هذا الذي قاله الشيخ رحمه الله في حق نفسه وفي حق غيره قال تعالى أولئك الذين يدعون يبسغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا وقال تعالى فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين وقال تعالى وإيايا فاتقون وإيايا فارهبون فلا تخشوا الناس واخشون وَمَدَحَ أهل الْخَوْفِ فقال تعالى إن الذين هم من خشية ربهم مشفكون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون وفي المسند والترمذي عن عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلا أهو الذي يزني ويشرب الخمر ويسرق قال لا يبنث الصديق ولكنه الرجل يصوم ويصلي ويتصدق ويخاف أن لا يقبل منه قال الحسن رضي الله عنه عاملوا والله بالطاعات واجتهدوا فيها وخافوا ان ترجع عليهم ان المؤمن جمع احسانا وخشيا والمنافق جمع ايساة وامنا انتها وقد قال تعالى في النقطة الثالثة يذكر أن الخوف والرجاء يستلزمان العمل أو سيبين أن الخوف الرجاء يستهيل العمل ليس الخوف الرجاء مجرد أماني إنما لابد أن يكون الخوف وراه عمل والرجاء وراه عمل نعم وقد تعالى إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم فتأمل كيف جعل رجاءهم مع إتيانهم بهذه الطاعات فالرجاء إنما يكون مع الإتيان بالأسباب التي اقتضتها حكمة الله تعالى شرعه وقدره وثوابه وكرامته ولو أن رجلا له أرض يؤمل أن يعود عليه من مغلها ما ينفعه فأهملها ولم يحرسها ولم يبذرها ورجى أنه يأتي من مغلها مثل ما يأتي من, من حرف وزرع وتعاهد الأرض لعده الناس من أسفه الشفهاء وكذا لو رجى وحسن ظنه أن يجيئه ولد من غير جماع أو يصير أعلم أهل زمانه من غير طلب العلم وحرص تام وأمثال ذلك فكذلك من حسن ظنه وقوي رجاؤه في الفوز بالدرجات العلى والنعيم المقيم من غير طاعة ولا تقرب إلى الله تعالى بامتثال أوامره واجتناب نواهيه هنا بدأ في المقطع التالي في ذكر لوازم الرجاء الأمور التي تلزم من الرجاء نعم ومما ينبغي أن يعلم أن من رجى شيئا استلزم رجاؤه أمورا أحدها محبة ما يرجوه الثاني خوفه من فواته الثالث سعيه في تحصيله بحسب الإمكان لذلك قرر أهل العلم أهل السنة والجماعة أن العبادة لا تقوم إلا على ثلاثة أركان أو لا بد أن تقوم على ثلاثة أركان إذا اختل رفتا اختلت العبادة اختلالا أساسيا الركم الأول محبة لله عز وجل والركم الثاني الرجاء رجاء رحمة الله عز وجل ورجاء ثوابه والركم الثالث هو الخوف أي الخوف أي الخشية من الله عز وجل والخشية من عقابه وعذابه طبعا وهذه كله كل هذه الأمور كلها لا بد أن تترجم لعمل نعم وأما رجاء لا يقارنه شيء من ذلك فهو من باب الأماني والرجاء شيء والأماني شيء آخر فكل راج خائف والسائر على الطريق إذا خاف أسرع السير مخافة الفواتم وقال تعالى إن الله لا يغفر ويشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فالمشرك لا ترجى له المغفرة لأن الله نفى عنه المغفرة وما سواه من الذنوب في مشيات الله إن شاء غف إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه وفي معجم الطبراني عند الله يوم القيامة ثلاثة دواوين ديوان لا يغفر الله منه شيئا وهو الشرك بالله ثم قرأ إن الله لا يغفر أن يشرك به وديوان لا يترك الله منه شيئا وهو مظالم العباد بعضهم بعضا وديوان لا يعبأ الله به وهو ظلم العبد نفسه بينه وبين ربه وقد اختلفت عبارات العلماء في الفرق بين الكبائر والصغائر وستأتي الإشارة إلى ذلك عند قول الشيخ رحمه الله وأهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في النار لا يخلدون ولكن ثم أمر ينبغي التفطن له وهو أن الكبيرة قد يقترن بها من الحياء والخوف والاستعظام لها ما يلفقها بالصغائر وقد يقترن بالصغيرة من قلة الحياء وعدم المبالات وترك الخوف والاستهانة بها ما يلفقها بالكبائر وهذا أمر مرجعه إلى ما يقوم بالقلب وهو قدر زائد على مجرد الفعل والإنسان يعرف ذلك من نفسه وغيره ومن الأشياء التي تلشط الصغيرة بالكبيرة إدمان الصغيرة والإصرار عليها الصغائر إذا أدمن عليها صاحبها وأصر عليها دخلت عند كثير من أهل العلم في الكبائر فهو التفريق بين الصغير والكبائر سيأتي أيضا في مقام آخر في ما بقي إن شاء الله من الكتاب نعم وايضا. فإنه قد يعفى لصاحب الإحسان العظيم ما لا يعفى لغيره فإن فاعل السيئات تسقط عنه عقوبة جهنم بنحو عشرة أسباب عرفت بالاستقراء من الكتاب والسنة السبب الأول التوبة قال تعالى إلا من تاب وقال إلا الذين تابوا والتوبة النصوح وهي الخالصة لا يختص بها ذنب دون ذنب لكن هل تتوقف صحتها على أن تكون عامة حتى لو تاب من ذنب وأصر على آخر لا تقبل والصحيح أنها تقبل وهل يجب الإسلام ما قبله من الشرك وغيره من الذنوب وإن لم يتب منها أم لابد مع الإسلام من التوبة من غير الشرك حتى لو أسلم وهو مصر على الزنا وشرب الخمر مثلا هل لا يؤاخذ بما كان منه في كفره من الزنا وشرب الخمر لا بد أن يتوب من ذلك الذنب مع إسلامه أو يتوب توبة عامة من كل ذنب وهذا هو الأصح أنه بد من التوبة مع الإسلام وكون التوبة سببا لغفران الذنوب وعدم المؤاخذة بها مما لا خلاف فيه بين الأمة الذي و... يظهر من نصوص خاصة ما ورد أن الإسلام يجب ما قبله الظاهر أن الإسلام إذا كان يجب ما قبله كما هو ظاهر الحديث فإن ذلك يتضمن التوبة من الذنوب ويستلزمه أيضا أي التوبة أي الأقصد الإسلام بعد الكفر الدخول في الإسلام بعد كفر وشرك يعد توبة مطلقة يدخل فيها والله أعلم وهو ظاهر النصوص الذنوب الصغار, الصغار التي يرتكبها الإنسان حال كفره اللهم إلا إذا أصر على ذنب ولم إذا أصر على ذنب استمر عليه بمعنى أنه صار عليه حال كفر وحال إسلامه الله أعلم أنه يبقى عليه ذنبه لكنه يدخل في الإسلام إذن فالكافر إذا أسلم فالظاهر أن إسلامه يجب كل ما سبق من ذنوبه يجب كل ما سبق من ذنوبه لأن الذنب الصغير أدخل في الكبير ولا أعظم من الشرك والكفر و لا شك أن من أسلم فقد استسلم وسلم لله عز وجل ومن سلم فإنه بدأ أعماله من جديد والإسلام محى كل ما سبق هذا الظاهر والله أعلم اللهم إلا إن بقي ذنب من الذنوب الكبيرة أصر عليه حال إسلامه وكفره فالله أعلم فالله أعلم فالله أعلم أنه يستمر عليه الاسم وهو ظاهر كلام المؤلف هنا نعم وكون التوبة سببا لغفران الذنوب وعدم المؤاخذة بها مما لا خلاف فيه بين الأمة وليس شيء يكون سببا لغفران جميع الذنوب إلا التوبة قال تعالى قل يا عبادي الذين أشرقوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وهذا لمن ساب ولهذا قال لا تقنطوا وقال بعدها وأنيبوا إلى ربكم السبب الثاني الاستغفار قال تعالى وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون لكن الاستغفار تارة يذكر وحده وتارة يقرن بالتوبة فإن ذكر وحده دخل معه التوبة كما إذا ذكرت التوبة وحدها شملت الاستغفار توبة تتضمن الاستغفار والاستغفار يتضمن التوبة وكل واحد